A'uuzu billahi minash shaytanir rajiim Bismillahir rahmanir Alif-laq Nəhn nəqf əlaikə aəsən ləqqəsək bəmə aqayna iləyikə həzəəl qo ən لمن الغافلين تلك أولا نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوخينا إليك هذا القصص أنا رائك كنت من قبله لم نلغب iz qala yusquli yabi ya batinni ra'it ahada 'ashara ka'baw قُلْ يَا أُفْنَيْنَ لَا تَقْصُصُرْ يَاكَ عَلَائِقُ وَتِكَ فَيَكِيدُ جاء على للك السانع دوببيد وحاولنا رب وكذلك يجتبيك ربك ويغلمك من تأويد الأحاديث ويتم نعمته Qayudin nirmatək əliyikə və alə aliyyə إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في روسف وإخوته آيات للسان إذ قالوا ليوسك وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال منه On ko tout do son feu e o quand gwlon le kom oger o ebin komkun vahi quand son قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقُتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْكُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبْرِ يَلْتَقِقُوا بَعْغُ السَّرِ ديارة <تصفيق> إن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا يرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون الله الله وابن الله الله الله قال أعزلني أن تدهبوا به وأخاك أن يأكله الزيب عنه غاب بَتُونَنا اِذَا الْقَاصِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا به وُكُفِتِ الجُب الله الله الله الله, الله يا بأمرهم هذا وهم walaun kunna sadiqin Allah Allah Allah Allah go oh. والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فَأَدَلَ دَلْوَوْا قَالَ يَا بُشْرَيَ سَبِّحُوا رَبَّكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَشَرَوْهُ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ ذٰلِكَ مَا عَدْتُمْ wa wow. qaa wow. وكذلك مكن يوسف في الأرض يعلم ما هو من تأويل الحادي وَغُ غَادِبُ عَلَ أَنِّرِجِي وَلَكٍَِّ أَكزَرٌ النَّ سِيلَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنَّفِي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله ولما عذ الله سنمت وآيا إنه لا يكلح الظالمون الله الله أكبر على النبي. صلوا على حضرة النبي الله صل عليه تسبان اللي صل على العدنان ولقد همت به و هم ناف بها لولا اباها نرب كذاك لنفرفع عنهم الف إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهمت نبيذا <تصفيق> له عبادنا المخلصين اي والله صلوا على خط النبي اللهم من عبادنا المخلصين وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ وَأَلْفَ a <laughs> قال هي رادتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها أهلها إن كان قميصك قد من قبل فصدقت وهو وَإِن كَانَ قَمِصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ فلما رأى قميصه قد من دبر إن قال إنه من كيدكم إنك vir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 انا ذا نرى الطيب الله الله يطولك يا اخي برضو اكتر بارك الله يكرمك يا استاذ الله الله صل على حضره النبي فلم م سَمعَ بمكرِهِم نَّأَوْ سَلَِ لَهِمَّ وَآتَدَت لَ نَمُ وأعتدت لهن متكآه وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا شاؤ الله اللهم الله الله الله الله الله الله. صل الله عليه وسلم <تصفيق> الذي لُمْتُ النَّبِي بِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَبْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ أيو الله الله. الله. الله الله أكبر الله أكبر النبي الله يكرمك يا أستاذ الله يكرمك يا الله الله يا شيخ الله أكبر سيدنا <تصفيق> وَدَقَدَرْنَا وَتَهَمَّنَّا عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ <تصفيق> وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا وَلَا إِلَّا مَا يُفْعَلُ قال رب السجن أخذ وَإِن لَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيده أصبو إليه نراقب من الجاهلين الله الله يسهلك يا حبيب سلم يا ربي سلم والله فاستجاب له رب فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ ودخل معهم سجنهتب الله قال اخذهم وقال Z t referredi edil behaviorsonderi Surah,丈 Kelley, As-ad-ußen Hubeśniki وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا الله يا الله ما تعبدون قُلِ ٱللَّهُ يال فرح بيس تجيني اما احدكما فيسقي رب ذاق məbu fətkul vərüm eləsi تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستبر يا الأمر الذي فيه <تصفيق> تستفتي رببك الله هناك يا رب يا الله ذكر رب في فليث في سجني بالضعسيم وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَلَى سَبْعَ بَقَرَاتِ السِّمَانِ يَاكُلْهُنَّ وَسَبْعَ سُبُلَاتِ الْقُبُورِ وَأُخْرَى فِي وقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسا Yeah. وَمَا نَحْنُ بِتَوِيلِ لَحْلَامِ بِعَادِ ابْنِ <تصفيق> وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْ نُوحٍ وَعْدَ كَرَبَ دَأُ مَدِينَنَا أُنْبِكُونَ بِتَوِيرِهِ بِأُنسُلُون الله الله ما هي الحاله هذه أُنسُفَ أَيُكَ في سبع بقرات سمان يكونهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضرهم خَرَيَابِسَات لَعَنَ لِي أُوجِعُ إِلَى النَّاسِ لعلهم لعن لي اود الى الناسى عن صدق الله العظيم